In Allah ya'kum ma yurid. Ya ayuhal الذين امنوا لا تحل شعائر Allah, wal ashhr al haram, wal al hadi, wal al qana'id, wal al 122-والبيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قهم من أن صلوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان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 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن محصنين غير مسافحين ولا متخبين أقدار وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وإن كنتم مَرْضًا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا للتقوى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 ايك اصحاب الجحيم يا ايها واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وعزّرتمهم وأقرضتم الله قربا حسنا لا كفرا عنكم سيئاتكم ولا دخلا لكم جنات من تجري من تحتها الأنهار فمن كثر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.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 Allah, Famiyamliku min Allah, Shay'an Ina Radaiyuh. Lkaal Masihhaban Nuriyam wa Ummahu wa Maafil Al-Ard Jami'ah. Walillah Mulk Al-Samawat wal-Ard wa Ma Ba'inhumaa Yakhluq Ma Yasha. Wallahu Ala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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْنَصِيرِ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 قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ندخل عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال وَأَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُنَّ فِي الْأَرْضِ فلا تأس على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 Yeridun ayyi, yahrujun min al-nar, wmahum bixarjin minha, wallahum azabu muqin. Wassalik wa salliqua, fakutur ayniyyahum azzam bima khasbana kalam min والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم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 الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك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 Orang-orang yang tidak mahu murnikan hati mereka, mereka mendapat hinaan di dunia dan hukuman berat di akhirat. Mereka mendengar kebohongan فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 Yahkum bila Nabiun, al-ladzina aslamun, al-ladzina halu, al-rabbaniun, wal-ahbab bismastuphuzu min kitabillahi, wa kaulu 'alaihi shuhada. Fala takshawun nasa, wa takshawun, walla وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي قُرْآنٍ هُمُ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ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 وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ نيه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عن جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوام يَحْرُّمُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 124. Aferah hukmah jahiliyyya yabagun 125. Wemen ahsanu min Allah hukman liqawmi yuqinun 126. Ya ayyuhah الذin ámanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولiاء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 فَيَصْبِحُونَ عَلَى مَا أَسْرَفُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يغتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين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 Innama waliyukum Allah wa rasuluh waaladin amanuladin yuqimun salat wa yautun zakat wahum raqiyun. Wmaiyatwala Allah wa rasuluh waaladin amanu. Fain hazbal Allahi hum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 انزل الينا وما انزل من قبل وان ان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ بل لَعَنَهُ اللهُ وَضَبَّ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاوُتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلَّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلنهم جنات نعيم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 الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ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 وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا صُمٌّ بُكْمٌ ثُمَّ تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا صُمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 Walaupun tidak setuju dengan apa yang mereka katakan, mereka tidak akan mengabaikan orang yang mengkhianati mereka. Mereka akan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 Qul a ta'abudun min duniillahi ma la yamlikulakum barwan walafgha wal laahu huwa al sami'ul alim. Ulilah ahla al-kitab, la tglu fi dinnikum غير الحقي, ولا تتبعوا اهواء قوم قد ظلوا قبل واظلوا كثيرا، واظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل.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 لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كثروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون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 لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم محرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل من كم يحكم به ذو عدل منكم هدية بال والكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام الليث وق وبل أمره عفا الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان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 وعزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إنا منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 كما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم